لو الزود حصل ما حصل رايت الجمال اراني الجميل فوضح جلاله اله ليس بيلا رايت الجمال اراني Ra'aytu al أراني arani al-jameela Allah <laughs> يا الغروب اعزف ليله علمنا علوم شهدنا غيوبن علمنا علوم شهدنا غيوبن فتح النبي and oh. كل مراد ادرت طورا لكل مراد من احنا المرضي ونن المسولا فتحت كنوز الوتى والايادي فتحت كنوز الوتى والايادي فقربت فضلا anna ra حبيبي adait habibi bi ilmilladunn adait habibi bi ilmilladunn alimna انا اراني جميله فوضح جل الى السميع اتيت حبيبي بعلم الله علم ما بالعلم ينفع la <laughs> go